إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأرض بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعامنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغضل فلا عادي له وأشهد أن لا واضلها إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا أحق التقوى وَلا تموتُنَّ إِلاَّ وَأَن تُمْسِّنَّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَكُونَ بَعْضُكُمْ لَيْخَرَّ بَعْضٌ مِنْ نَفْسِهِمْ وَهِدَّ وَخَنَعَ مِنْهَا زُوْجَهَا أَبْسَكَ مِنْهُمَا رِجَالٌ كَثِيرٌ وَإِسَاءَةٌ إِنَّ اللَّهَ كَالَ أَعْلِكُمْ رَقِيلًا يَا أَيُّهَا لَلَيْنَ آمِنْ تَوْلَهُ وَقُولُوا قَرْضًا سَدِيلًا يُصْحْ لَمْ أَعْلَهُمْ وَيَغْفِرْ لَمْ دُنُوْبَدًا وَأَيُّهُمْ إِلَّهُ وَرَسُّلُهُ فَقَدُ فَازَهُ زَبْعِيلًا أَنْ رَبَعُ فَإِنَّ أَصْدَقَ لَحَجِيثِ وخيراً أديها في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشغر نهور محجساتها وكل الأحجافة بدعة وكل لدعة لبراءها وكل ما ويلة في الله الله أكبر جديرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بقرة وعصيلا الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر لا أكبر الله الله أكبر الله أكبر وإلا الحمد قمت بالإسفاء قمت بالنبيل عنها اعلموا أننا يا الله عز وجل عليكم كثيرا وإن تأخذوا من هذا المعبى وحصوها وأسلق عليكم نعاء الله راتب ودرانها ومن نحفر الإسساء وبيانه مع عميه يقول الله تباره وتعالى وأتمنت عليكم نحفتي ورغيت لكم الإسساء دينا إن الدين أنت ضره هو الإسساء ومن يبتغي غير الإسساء دينا فلليقضى علمه وهو من إن الله عز وجل من أحد دينا سوا. Ennana Allah ta'ata etnaa wa ta'ata ta'ata ta'ata ta'ata minanakum jazeelah Wa minhaha yladen huo anna huo qad samaa kaisin issaara qabla wujudina Faqarajalla fiulaha minla ta'ayyikum ivaahim إن نبينا الإسلام هو الوهيد والرحمة والعاد والإحسان أمره أرضا الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله مقررة وعصيلة ومن معتك الثاني والتعالى أنه فضغنا عن أيام والليال على يفضل ما يشار بحيحنته وربه لأخذ ما يشار ويخطاء ما داله من أهله من انهار هذا التحفيز هو فضل منه واحسان ليتمكن الانسان من تجديد من ومن استكبار النفاعات والقربات الا لله رب الاخلاص والسوات ان من يعاد الاسترا كذا ان هذا لا مغر الصيام والقيامه فيه وان لنا الله سبحانه وتعالى هذا اليوم يوم, يوم ال فعذرا من الشكراء الكفراء وولاءك بظهر الصور وليس بالحزن حتى نرضي يرى ما أخاه يتؤمن وتكبروا الله على أدار ودع على المتششورون الله عز الله عز أكبر. الله عز أكبر. الله أكبر. الله أكبر الله الله عز الله المؤمنين إنكم, إنكم لن نعقد ورابكم رحمة الرحيم لن تُعقد وديكم ربي رحمة لنُعقد ودينكم دين الإسلام ودين الرحمة والعد والحسان ربنا وسئت كل شيء رحمة وإلا ويقول الله جل وعلا مبينا أن رحمته وسعت كل شيء ورحمته وسعت كل شيء وضيّن أقنى ربيّه ربيّ رحمّة جليس والجاء فقال جلّ في علاء وضع أرسناته الله رحمّة للعالمين لقد جاءكم رسول من عمّسكم عزيز عليه ما أجدته حديث عليكم بالمؤمنين الله الرحيم وقرر ليس الله عليه وسلمنا ذات ربّع عسّائه آلّا ليّ الرحمّة في هذا اليوم العظيم إنما ظاهر رحل رحمة في هذا اليوم الكريم يوم العيد هو الاشتراع عن اليتاء والاشتراع عن فقار والمساكين والنفاق في سبيل الله وما ينفقون إلا بتعار وجه الله انسقوا مما رفقناه من قبل أن يأتي أحدكم الموت وقول ربي لو لا حرتني. ليقول ربي لما أرتمي إلى أجل قريب فأصد دعوكم الصالحين إننا المضافة الرحلة في هذا اليوم صرب الأحراء, الأحراء وليس الواقف هو الذي يصل من وصله الناس وإننا الواقف هو الذي يصل من الناس في هذا سعادتكم فإنهم يرونكم في هذا اليوم وأنتم تفرحون بينها تجاه كبارة وتعالى وأنتم تفرحون ليس لأبر الدنيوي وإننا أنهم قطعون شهر الصلاة والسيارة والقيام نسأل الله عز وجل أن يرسلنا راحة عليه طرا قديرا الحمد لله كثيرا الله وبحمده الله اكبر عدد ما صار و ما الله اكبر عدد من في السماء انما والله اظهار فرحه وسرور تفاض صغا من الحبه والهداه انما تراه في اظهار والسرور عدم اقتصاصها الجو بزيارة القبور وتذكر الأموال والأحزان فإنها هي كلها من بدء المراءات فاتباعها هي المراء الله أنت المراء الله أنت لا إله إلا الله أنت الله أنت انما نهدنا رغاء لنسلم بعد الرغاء استدروا على طرق المستقيم وعلى الصراف المستقيم فهذا قد ريش شهر من الصلي ونقول فيه بالله رب العالمين فهي يارى الناس وراصم بعد الرغاء بالله من الأور بعد الزوم نقول لمن يصف عليه وسلم فولا لي نفسي بيمه انها حتى تكون لعمل بعملها في الجنة حتى ما يكون من هنا هو وينها الا لراء ليسبق عليه الكتاب فيعمل بعملها في من نار ما يدق لها الله للا دراء واثبتوا عن تخوة لله في رمضان وخارج رمضان فانت لا وإن للتدافع قرش تستقيم وعن الصراف تستقيم أسفار كثير ربما وسائل عقيدة ومن هدعا فقال ربكم ادعوني أستجدكم إننا لليل يستكبرون عن عيادتي سيأخذون جهننا داخلين كان فيهم صلى الله عليه وسلم الله عز من ربه كان يقول يا قلل للغلور صف على دينك يا صبرك القلوب صف بالقلبي لطاعتك فلا يعجبنا الوحيد من محابه سرعان من طبق البحارات وبعد ذلك يأتي الحرارات يعني لو انا الصيام لا للتقوى يا ايه والذين كتب عليهم الصيام لا انتفاع لذينا ننقضيكم من اهلهم فتتكون. انما الاستاذ الخبات عندي تقوى الله عز وجل فان الله سبحانه وتعالى اخرجه من, من العاص ومن الفتن بتقوى سبحانه جلل العلا. يقول سبحانه وتعالى ومن يتقل لا يجعله مخرجه ويرزقه من حيث لا إنما نستغف خباسر على ربان الصحبة بصراكة وعلى محالطة السور كيف يكون الإنسان في ربان قد تقبل على النساج والقناة ثم بعد ذلك يقول للمقافي ونلاحي وكأن وكأنه كان عائداً يا ربان يا رابيه الناس وعقدوا ربكم الذي يحررهم ولليل من أضررهم لهم كتتحول. فإن الله عز وجل سعاد عمره ولم يقرر من إبادته يا رفاة فلا لحكم من الذين يتعطدون ذي رفاة قد كمثل اليدين ترى الله تعالى ومن الناس من يعد الله على الأرض فإن أصاره أعذرت مهن به وإن أصاره في, في النتو من قرد أداوه وإيه خسر الدنيا وآخرها لا أحده ولا المبين استعمل الانتكاس والصراف والاستخيم. استعمل كثيرة. ومن الاستهارة بالمعاصي. من كثيرة, كثيرة منا. يستعين بكثير من المعاصي. ويوضع عرض ما عداها. وردنا الاستهزئ في صلى الله عليه وسلم. كان عرص الذي يقول إنكم إن لتكون أعمال ترونها أدققنا الشعر ولكننا راحا تاجرا كانوا يرغبون رغب المتعان وكانوا لا يستهنون بهذه المعاصر وتحسنونه وتحسنون هينا وهو عند ضر العظيم ومن ذلك تقبير الرسال هذا اليوم ومصارحات النساء فإن كثير من والأمني الصافية والقلب النظير ولا يغلون ان اصف قلب على وجه وعلى وجه الارض قلب لميس عليه وسلم وليكن له لم يضع يضع في يطرق تتلاه اللو يا اطبع حبي صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك الآية العساء فلن ينمس يده ويضه وراء القفل وإنما رجاء يوم يده هنا بالكلام حتى الله في هذا نمر العظيم وإياكم اللقوع في في هذا اليوم عز وجل عيد السلام يقول يوم العين يو عندي اليوم الليلة اعصفه ربيك. ايضا اتمنون. ايضا اتمنون. علينا تقرى الله تبارك في ربان وخارج ربان ومن, ومن تقرى الله تبارك وتعالى. المحافظة على لسان وابنائنا. وعاتلتنا الى الشياطين الى التي فيها فإنكم قد استطعت الله عز وجل عليه فتقوا الله بلدان عبر الله, الله كذلك تقوى النساء عارض عليهم وإياه كذلك تبرج جساء وأضرعون بحق أفسهم من الحكمة والأرض الحسنة والجناء وجدته أحسن الله أبرا الله أبرا الله أبرا الله أكبر الله, أبرا الله, أبرا الله أبرا اللهم اكبر الله وطوب الله الحمد اقول قولا واستغفر الله وذكره انه هو الرحمن الرحيم نحمد لله الذي اصطر رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر فادي كله وكفا لا شهيدا واشهد ان لا اله الا وأكبر لا شريك له بقرار به وتفعيده وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وصحبه وسلم تسليم مزيدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إننا من السنن والمستحدان في هذا الجو ما كان الله عليه وسلم انه كان يخرج الى المسجد او كان يخرج الى المصلى وربما ضدع هذه السنة العظيمة فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يؤمن علينا فقراء القائمة لأنه صلى لي خارج المسجد في الأحيات فإنه للم يؤثر عن نيس الله عليه وسلم أنه قد صلى لئيت المسجد أبدا برغم أن مسجده أعظم المساجد ونحسنها على الله وعلينا اوارا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وان كان نعبر غريبا علينا ولكن السنة قضيئة وقبلك البيضاء والطرقات. ان من سنن النبي صلى الله, الله نقضيعت. نقضيعت. إنما إنما عليه وسلم انذا اقول لنصلى القريق والعادة من طريق. ان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجوء العظيم اظهار والسرور. إن من سننى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام بغى أعجل الصغار والبطال وطرقهم يلعبون إن من سننى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم الإشار والفقراء والرحمة بهم والإنفاع عليهم صلى الله عليه عليه أمتك السلام kun menin siirryä rauhaan, mutta ennen matkia saavuksi, heitä ei ole, eikä بخياره بخياره لا الشمس ولا تؤمنوا عهدهم حتى وكذلك علينا علينا ان اجمع اموالا وارسلها اخوانا ولا ترطفهم تفارف فجر وبعد ذلك يقولون في بلاد الاسنان والاسلمين فيغيرون ويبديلون ويغيرون الفقرة السليمة ويبديلون الدينا الحظيم انت لن جاء به يميص الله عليه وسلم كان عمر يقول حتى لا بالسر والعلمة في الحجر والترحان نسأل الله حز وجلها ان يشعرنا منهم وان يلعطر عليهم نسأله وزارة وسعادة ان يأخرى لنوبنا في هذا اليوم الكريم نسأله شبن وغنى ان يبلغها العيد ايانا اخرى سنوات اخرى انه هو الفادة والقراض عليه. اللهم لا الجناؤ واكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث كله ولا تكلنا ابساطا تعيب ولا يحد سواك اللهم ربنا اخواننا بالصبر اللهم ارحم اخواننا بالصبر اللهم يا اخواني من اللهم ارحمهم ربنا العلي اللهم يا رب السماوات اللهم ارحمهم عبد الله ارحمهم اللهم ارحمهم برحمتك يا رحيم يا الله نعمني اللهم أعكدهم يا لا تقل بشيء اللهم اليهود والاصلاء من الله يعجزون لك الله أحضر عزيز المقدر الله أحضر عزيز المقدر الله أحنا للولنا وأخطرنا وفهدنا ربنا أمين يا مسكر عبراتنا اللهم احرمني المسجد الاقصى الأسير الأسير اللهم احرمني المسجد الاقصى الأسير برحمتك يا الله اللهم من امرئ ان قال والسوء شرا وسوء وفي اكل بلا سوء فجعل كيف ونحر قدير عليه فجعل بينه من الصالحين يا رب العالمين اللهم بلغنا من يا اللهم اجعلنا من من يصلي وراءه من من يصلي من من يصلي والناس من يا يصلي وراءه من من يصلي من من يصلي وراءه من من يصلي لا من من يصلي وراءه من من يصلي وراءه من من رب وراءه من من اصنعت ورقه كما في اصنام وخيانات لوجهك الكريم الله اللهم نرغبك بنا راغب ولا نعد بنا انك تعلمنا حاضر الله اللهم نرغبك بنا ولا به ومن طاعة الكمال بل يقنمه جنتك ومن اليقين ما لا به علينا ما صار جبرنيا ومن مسعنا رحمة اسمائنا وعصائنا وقواتنا قتبنا احييتنا واجعل قواتك مننا من أهلا ولا تجعل الدنيا أجبر ولا تتعجل الدنيا حمنا ولا لا تجعل نصيبتنا في الله رحمنا لا علينا من لا ولا رحمنا. يا رحمة يا رحيم يا ربنا امين. الله وإننا ابيك قد وعفينك منه الهيك. ما ردين حقمه. عزل الدين فضاء. نسألوك بكل سنه ولا نكسميته نفسك. او انزلته في كتارك. وعندك ورحة من خلقك. أو ستبقى في العلم الغيبي عند ان انتشل القرآن عظيما رفيع كل منا انتشل القران عظيما رفيع كل منا انتشل القران عظيما رفيع لهم من من ربنا الله صل وسن وبارك آمين محمد وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهين ومن <تصفيق> سجعه بإحسان <تصفيق> الى الدين.